بسم الله الرحمن الرحيم حينما تزهر الحروف لن يجيرنا جميعا من بطش الله عز وجل وعذابه الا ماذا تنتظرون يا بني آدم؟ إن الهمة إن الهمة ومعرفة قدر أن إلى الله عز وجل. فأين الدعاء؟ إن لا يطالب منك الآن أن الناس. فأين الدعاء؟ لكنك لك لن تعجز ان تقول لجارك هيا جميعا. فأين الدعاء؟ تقول لشاب في طريقك هيا جميعا. حينما تزهر الحروف. ما دل حتما على المبتدا وما دل حتما على المنتهى وما أثبت الموت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أخرجني منك ما خرجت ومع ذلك أفيد حسينا مفارقا مباينا لملاعب السبب هو أمر ينفضع القلب لقد تم إثبار هذا الوجود بما دل حتما على المبتدا وما دل حتما على المنتهى وما أثبت المبتن المفردى حينما تزهر الحروف دعاة هذه الأمة هذا الذي تبعه نحو القزة بالقزة أبو بكر يدعو إلى الله عز وجل وقد رفضت المدينه من حوله أبو بكر يصر اخوانكم في تسجيلات القراء الإسلامية التي عودتكم على الجديد والمتميز دائما تهدي اليكم بصمتها الجديدة لفضيلة الشيخ سمير مصطفى والان مع فضيلة الشيخ ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا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 وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يحدث عن فتره الوحي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا فالتفت عن يميني فلم أر شيئا وعن يساري فلم أر شيئا ونظرت خلفي فلم أر شيئا فرفعت بصري فرأيت الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فأتيت إلى اهلي مسرعا أقول دثروني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر إلى آخر الآيات واختلف أهل العلم في أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح أن الذي نبأ به صلى الله عليه وسلم واوحي إليه به وقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق لكنه صلى الله عليه وسلم أمر بالعمل بعد أن علم أنه نبي موصول خبره بخبر السماء موكولة الدعوة إلى الله إليه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله يا أيها المدسر قم فانذر والشاهد أيها الإخوة وأنصت اليوم جيدا فإننا إنما نمر بمنعطف خطير على هذه الأمة إلى المنتهى وإلى النهاية وقد ركب أكتافنا ومنحها كل قرد وقزم حتى لم يعد يشعر المرء الآن بشيء مما كان يملك من أمس وإذا قرأ عن أجداده أحس بقزامة في نفسه وسويداء قلبه ومن لا يشعر بذلك فإنما يتغافل أو يغافل نفسه يخدرها يريد أن يجيز بها وبئس المجاز وبئس المجيز فتأمل إلى هذه السلفية المجردة نرجع أيها الإخوة إلى هذا المعين الذي لن ينضب كيف رب الله نبي وكيف رب النبي صحبه من بعده وربى أصحابه الناس حتى خرج هؤلاء الاعلام الذين نحدث عنهم تلك الأمة لا تصلح إلا إذا رجعت إلى الوراء القهقراء واتسق هذا الجيل وارتبط بالجيل المنصرم ودون ذلك فرط القتال أول ما رب الله نبيه وكلفه أن قال له قم فانذر قم وانهض وادعو الناس الي ودلهم علي وتحمل في ذلك اللؤاء والبأساء ولا يضر كذلك طالما أنك تخدم في تلك الحظيرة الإلهية طالما أنك تدل الناس فلا يضرك سأبعثك يوم القيامة كأمة وحدك وكذلك قد أنجز الله عز وجل له موعوده الدعوة إلى الله عز وجل أيها الإخوة الدعوة إلى الله ليست حكرا على هذا الذي يركب تلك الاعواد أو الذي يجلس على منضده يحاور الناس في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وليست حكرا على هؤلاء العلماء المشتهدين ولا على طلبة العلم المتفرغين إن الدعوة أمر عام على تلك الأمة برمتها يدعو كل فرد وينطلق حسب قدرته ويدعو إلى الله عز وجل ولن تعدم فقها في مسألة فقد انتشر الدين أول ما أوحى الله عز وجل إلى نبيه وتأمل جيدا قم فأنزر بالأمر الذي ليس فيه مسنويا ولا يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكص بعد ذلك على عقبه إن الدعوة إلى الله عز وجل كما يقول سيد رحمه الله الدعوة إلى الله عز وجل أحسن كلمة تقال على وجه الأرض ثم تصعد إلى السماء في مقدمة الكلم الطيب يرافقها العمل الصالح الذي يصدق على هذه الكلمة ومعهما الاستسلام لله عز وجل الذي تنمحي معه وتتوارى كل شهوات النفس فلا يبقى بعدها للداعية إلا التبليغ وفقط وحينها تزهر الحروف إن الحروف التي نتكلم بها ايها الاخوه ونصف بها كلماتنا ربما ازدهرت وأضاءت عبر السنين ومضت إلى شويداء القلوب وقلجات النفوس لكن حينما تزهر الحروف لكن إذا خرجت الحروف ميتة من قلب غافل الله اللانية له تموت الحروف وإن كسرت الكلمات فرب قائل كلمة من سخط الله عز وجل يتكلم بها وهو حي يدب على وجه الأرض بيننا لكن كلمته هذه قتل الله بها فئاما من الناس لشؤمها ولسوء نيته فيها ورب كلمة يقولها قائلها من رضى الله عز وجل وقد أرم وأكله الدود في قلب الأرض ومع ذلك تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا تزال شابة فتية تعمل في القلوب عمل المعاول في الصخور فتزرف لسماعها العيون فتذرف لسماءها العيون وتخشع لفهمها القلوب ويستبين بها الطريق وقرأ كلمات الأسلاف تعرف ما أقول ربما يقرأ المرء لبعض أسلافنا فيخر دمعه ويحتدي قلبه ويتبين الطريق لديه يقول الشوكاني رحمه الله قرأت بيت شعر لبعض الشعراء فحادني إلى قراءة العلم وإلى التعلم بهمة حتى صار الشوكاني هو إمام القطر اليماني بلا مدافع، وهو خاتمة المجتهدين إلى يوم الناس هذا بسبب بيت شعر كان مخلصا خرج من في قائله وكما تعودت مع حضراتكم نظرا لسعة الموضوع وترامي أطرافه فسوف أرتقي على ثلاث مراكن حتى لا يزوب الكلام على الشفاء وتذهب الرصانة من الحجاج فاسهب وأطنب بلا طائل فسوف ارتقي على سلاس مراقب أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر بحوله وطوله ومدده سبحانه وبحمده إلى شأو هذا الموضوع وأم رأسه وذروة سنامه المرقات الأولى دعاه لا قضاة المرقات الثانية حينما تزهر الحروف أما المرقاه الثالثه والأخيرة فهي ومضات على الطريق أسأل الله عز وجل على غرتها ان يخرجها بيضاء مخلصه نقيه وان يجعلها قليله المباني كثيره المعاني وان يجعلني ممن اسهب واطيب واطال من غير املال وان يجعلها بحق صنعه من طب لمن حب إنه القادر على الجليل والجلل اعلم عن الله وإياك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث في الناس كجازر قصاب يقطع من أعراضهم ويطعن فيهم وينذر المرأة بالخطر ويشرد به من خلفه لا بل بعث رروفا رحيما صلى الله عليه وسلم يسدد المخطئ ويدعو من على غير الاسلام الى الدين في رفق ورحمة وتؤدى حتى ازعن له الموافق والمخالف يقول المسور ابن مخرمة رحمه الله ورضي عنه قلت لابي جهل وكان خالي يا خال اكنتم تكذبون محمدا قبل ان يقول مقالته فقال لا والله بل ان محمدا يوم كان فينا شابا كنا نعرفه بالامانه ولما خط الشيب رأسه ما عرف عنه الكذب إلا أننا جلسنا وبني هاشم فكنا كفر سيرهان أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا ورفدوا فأرفدنا ثم قالوا منا نبي فأنا لنا بمثل هذا فاعترف الجاهل أنه كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم لا لشيء إلا لأجل أنه تعصب لكي يكون له شأن ويحتفظ بلقب أمير الوادي وكبير لكنه ما طعن في رسول الله أبدا صلى الله عليه وسلم فحشاه أن يكون قد جرح الناس أو يكون ردهم عن سبيل الله عز وجل يروي أصحاب السير عن زيد بن شعيا حبر اليهود المعروف أنه كان قد أعط النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من التمر وأسنفه إياه ثم جاء قبل الموعد وإنما جاء قبل موعده يريد أن يختبره، فجاء قبل موعده وأراد أن يطلب ما له، ولم يكن قد حان الموعد، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن الموعد لم يحن بعد، فأمسك الرجل رسول الله من تلابيبه، يعني من مجامع ثوبه عند نقره في عنقه، فأمسكه من تلابيبه وقال أنتم هكذا يا آل عبد المطلب أهل مطلب يعني كأنه يريد تسرقون فرآه عمر رضي الله عنه ودارت حماليق عين واتسعت وكانت عينه حمراء إذا اتسعت وغاضب ارفض الحديد الذي لا يفل فنظر الرجل إلى عمر وهو يدور حماليق عينه وينظر عمر إليه ويقول اي عدو الله تقول ما أسمع وتفعل ما أرى والله لولا أن يجد علي رسول الله لضربت حنقا فارتعد الرجل وارتعدت فرائصه ونظر إلى عمر وهو مبهور مشدوه يخاف أن يقش به فقال له النبي وهو الرؤوف الرحيم يا عمر كنت أنا وهو أحوج منك إلى غير هذا كنت تأمرني بحسن الأداء توضعا وهو خير من أدى صلى الله عليه وسلم وتأمره بحسن الطلب اذهب يا عمر فقده ماله وزده كذا وكذا صاعا لأجل ما روعته فلما اقتضى الرجل ماله نظر فإذا بعمر يغرف له تمرا جديدا ويزن له أكثر مما كان فقال له ما هذا يا عمر قال امرني النبي أن أزيدك جزاء ما روعته فأزرفت عين الرجل وقال يا عمر إني زيد بن سعيا حبر اليهود وقد قرأت عن رسول الله صفته كاملة في التوراة ولم يبق إلا تلك الصفه أنه لا يزيد بالبطش والظلم له إلا حلما وقد رأيتها وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دعاة أيها الإخوة لا قضاء من أراد أن يقتفي أسره ويسير خلفه فلا يكونن حديدا شديدا جلمودا كالصغر على الناس يقطع في أعراضهم ويصف أهل العلم بالبدعة وهم الذين إنما شانؤوها ونوؤوها وحاربوها من قبل وردها الله عز وجل عن تلك الأمة بفعل هؤلاء وقد ذاقوا في سبيلها اللأواء تلك النابتة السوداء نابتة السوء. التي إنما خرجت الآن تطعن في أهل العلم لا توقر كبيرا ولا عالما ولا تشرف شريفا ولا تعرف لأحد القدره حتى أنها اهاجت عليهم أهاجت عليهم من غيرهم من غير المسلمين وجعلتهم يرون الطعون في أعراض المسلمين بأيدي المسلمين ليس على النهج ولا كرامه ولا يسرون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا روية ولا سلامه دعاه لا قضاه تأمل إلى ما قاله الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم حاضا له على الدعوة لي لتعلم أنه أشرف الأمور كما سياتي من كلام ابن القيم رحمه الله ورضي عنه فقال الله عز وجل محتفيا ومحتفلا بهذه الفريضة العظيمة قل هذه سبيلي. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله إن الواجب على الأمة أن تدعو إلى الله جميعها كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يتبعون سبيله فمن اتبع سبيله دعا إلى ما دعا إليه وهذا واجب عام من اتبع سبيل رسول الله ينبغي أن يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ادعو بلفظ الأمر الذي لا تأتي طرينة فتأخذه من ناصيته إلى ما هو دون ذلك ويقول الله عز وجل وتأمل هذه الآية فلا تضع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا هذه آية من بطن سورة الفرقان وسورة الفرقان مكيه باتفاق أهل العلم سورة الفرقان مكية يقول الإمام ابن القيم إن الجهاد لا ريب ان الجهاد إنما فرض بعمومه في المدينة بعد الهجرة لم يفرض في مكة في وقت الاستضعاف ومع ذلك يقول الله عز وجل لنبيه وجاهدهم به بماذا؟ وجاهدهم بالقرآن يقول ابن القيم فهو جهاد الحج يطلب الله منه أن وجاهدهم به جهادا كبيرا لا تقف إلى حد معين جاهدهم به جهادا كبيرا وقال الله عز وجل قل إني لن يجيرني من الله احد ولن أجد من دونه ملتحد إلا بلاغا من الله ورسالاته وتأمل هذه الآية التي بها لفظ رهيب لن يجيرني من الله أحد قط لا بشر ولا جن ولا ملك لن يجيره من الله عز وجل ومن بطشه أحد إلا أن يدعو إلى الله عز وجل لن يجيرنا جميعا من بطش الله عز وجل وعذابه إلا أن لما الناس على الله ونعلمهم بالله عز وجل ودون ذلك ستسقط عليكم المصائب تترى، وقد رأيتم بالامس القريب حرم عليكم اللحم الابيض والان يحرم علينا لحوم الداجن، وسوف ترون اكثر من ذلك لن يستطيع احد منكم بعد ان بحث عن ان يكون مترفا على حساب دينه فلن يجد هذا الطرف بعد ذلك قهرا وقصرا وبطشا من الله عز وجل ويقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر كل الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين نظروا في هذا الكتاب والسنة فعلموا ونهلوا منهما ثم انطلقوا إلى الله عز وجل بعد ذلك يدعون إليه ويلومون الناس عليه وضرب الله عز وجل أمثلة في كتابه عديدة لهؤلاء الذين يدعون إليه كما ضرب لك مثلا بنوح عليه السلام ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما تسعمائة وخمسين سنة ماذا كان يصنع نوح قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا دعا قومه في السر والجهر وبالليل والنهار وكان يدعوهم سرا يقول اهل العلم ان يدعو الرجل تلو الرجل، يقابل الرجل في الطريق فيدعوه الى الله عز وجل اما الجهار فيعقد لهم المجالس ويجلس في انديتهم على مدار الف سنة وهو يدعو الى الله عز وجل يضرب الله لك الاسوة حتى لا تنكس على عقبيك ولا تسأم من أن تدعو الناس إلى الله عز وجل وتذكر قول شيخ الإسلام هو واجب على الأمة بعمومها من تنكب الطريق هذا ايها الإقوة فقد تنكب طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فمن لم يدع. فليس بتابع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأمل هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى صاحب انطاكيه حينما أذاع إليهم أنني مؤمنة فقتلوه قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون يقول قتادة لا تجد المؤمن غاشا أبدا لإقوانه ولا في دعوته لا تجده غاشا أبدا فإن هذا الرجل قتلوه ومع ذلك لما عاين الجنة قال يا ليت قومي عين الذي عاينته حتى يعمل ويؤوب إلى الله عز وجل تأمل يدعو حتى وهو في رمسه وجدس انها الهمه ايها الاخوه ومعرفة قدر أن تدعو إلى الله عز وجل ولا يكون أنه ادهد أفضل من. وتفقد الطير فقال ما لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين أمير الهداهد انطلق هذا الهدهد ولم يقل له أحد انطلق ولم يؤزه على العمل أحد لكنه موال لله عز وجل فانطلق حتى حط على هذه القرية التي تعبد الشمس من دون الله عز وجل وترك ما قد عينه عليه اميره وهو نبي الله سليمان ومع ذلك يعود إليه ليخبره بتلك الفاجعة التي قد رآها ما أز أحدا للهدهد على أن يعمل في الدعوة إلى الله عز وجل وقد قال الحسن البصري رحمه الله في مدح الداعي إلى الله يقول هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا هو الذي تعلم فعلم عن الله وعمل بما علم ثم دعا الناس إلى الله عز وجل وقال إنني من المسلمين هذا خليفة الله عز وجل ويقول الإمام القيم رحمه الله إن مقام الدعوة إلى الله أشرف مقام من مقامات العبودية وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى الله وبلغ عنه ولو آية وقد مدح من بلغ عنه ولو حديثا واحدا فإن تبليغ سنته صلى الله عليه وسلم، وتأمل إلى كلام هذا العالم الرقيق الرصين يقول فان تبليغ سنته صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس أعظم من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء. لأجل أن تبليغ السهام إلى نحور الأعداء يحسن أن يصنعه كل أحد. أما تبليغ سنته إلى الناس فلا يفعله إلا العالمون. الا هؤلاء الذين اسفروا ليلهم ونهارهم يدرسون ليعلموا الناس في الصباح وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي اخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وتأمل إلى تلك الباقة العظيمة لتعلم فضل هذه الدعوة إنما أريد أن نخرج اليوم من هذا المجلس ينطلق كل واحد منا لا نسكت على منكر بتاتا ولا يكل لسانك عن معروف قد تعلمته تدعو إلى الله عز وجل وتاتي بالناس من نواصيهم حتى يثروا لله عز وجل ستداء فتأمل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاصي بلغوا عني ولو ايه وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار بلغوا عني ولو ايه بلغوا عني أي شيء بلغوا عني ولو ايه ويرحم الله الشيخ العسيمين حينما قيل له قال النبي من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وهناك عامة وزهاد وصالحون لكنهم لم يطلبوا العلم ولم يتفقهوا في دينهم يكون هؤلاء غير موفقين ويكون لم يرد الله بهم خيرا فتأمل إلى هذا الرجل الرصيد يقول إن الفقه على حاله بجزئياته فمن تعلم حديثا فقد فقهه الله عز وجل في الدين من تعلم حديثا واحدا فقد فقهه الله في الدين انه لا يطالب منك الآن أن تفتي الناس لكنك لن تعجز أن تقول لجارك هيا فلنصلي جميعا لكنك لن تعجز أن تقول لجارك هيا فلنصلي جميعا أو أن تقول لشاب في طريقك هيا فلنصلي ولنزكي جميعا هذا أمر قطعي لا يجادلك فيه أحد إلا الكفار بل ولا الكفار فتأمل بلغ عني ولو آية ولو آية واحدة وحدثه عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يريد أن يقول لك بلغ عني ولكن تأمل فيما تبلغ ونبغي أن تكون قد تعلمته جيدا حتى لا تكون كاذبا علي فإن كاذبا عليه ليس كاذبا على أحد وفي الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقصد في خطبة الوداع فليبلغ الشاهد منكم الغائب قال أهل السير حضر حجة الوداع ماءه أربعون ألف فليبلغ الشاهد منكم الغائب لم يكن كل هؤلاء علماء لكن مسائل متفق عليها يستطيع المرء أن يكون عالما بها فيبلغها فليبلغ الشاهد منكم الغائب وهو القائل كما في سنن ابن ماجة وصححه الألباني نظر الله امرأا سمع مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ابن آدم من قطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له وصدقة جارية وعلم ينتفع به إذا خلف كتابا أو خلف رجلا قد علمه شيئا أو معلومة قد علمتها لرجل بل ولو دلاله دللت رجل على شريط يسمعه أو على كتاب يقرأه أو على خطبة يتمتع ويحشو قلبه بأيمانا فأنت لك مثل أجره وطالما كان حيا فالأجر يتبعك ولو كنت ساويا في قبرك وجدسك كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له أجر من عامل به لا ينقص ذلك من أجوره شيئا ودل على أنه من دل عليه لا من دعا بنفسه يعني لا تحسن أن تخطب لكن تدل على خطبة أو درس أو كتاب أو عالم أو فقه فلك مثل أجله أيضا كما في الحديث الذي أخرجه الإمام من حديث أبي مسعود الأوصري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله من دل وفقط فله مثل أجر فاعله ويكشيك أنك تذكر في الملأ الأعلى يا عبد الله ويذكرك الله عز وجل ويباهي بك ويصلي عليك يعني يغفر لك وتصلي عليك الملائكة يعني تستغفر لك وهم الذين لم يعصوا الله عز وجل طرفة عين حتى النمل في جحور وحتى الحوت في قاموس البحار فقد أخرج الإمام الترمزي وصححه الألباني في صاح الجنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في بحره لا يصلون على معلم الناس الخير أو لا يستغفرون أو لا يدعون لمعلِم الناس الخير لمن دعا إلى الله عز وجل أو دل كما سبق في حديثي مشعود الأنصاري الله عز وجل يغفر لك لأجل دلالتك أو دعوتك لامرئ المسلم او لغير المسلمين وتأمل لاجل اي شيء ان جمعت بين الاحاديث ووفقتها علمت انها ولو ايه او دلالة على من يبلغ هذه الايه شيء يسير تذكر به في الملأ الاعلى ويستغفر لك به المعصومون وقد صح عن سليمان صلى الله عليه وسلم انه قرج يستسقي بقومه يوما فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول لا تهلكنا بعبادك الظالمين فتبسم سليمان وقال لأصحابه ارجعوا فقد كفيتم أو سقيتم بدعاء غيركم نملة واحدة والنمل في جحوره يستغفر الله عز وجل لك وكما قال السالفون بالمثال يتضح المقال وقد جبل ابن آدم على الا يعمل الشيء إلا إذا راى منه أسوة إلا إذا رأى أسوة فإني أضرب لك الآن امثله من قعر ديمنا وقلبه وامثله من العلماء والزهاد والكبار لتعلم أن الدعوة إلى الله عز وجل أمر هام صمم عليه الصالحون فكان أعظم عمل, عمل عملوه لله عز وجل وهذا هو الذي ينقلنا إلى المرقات الثانية حينما تزهر الحروف حينما تتلألأ الحروف بإخلاصك وبتصميمك على الدعوة إلى الله وعمل الصالحات حينها سترى الاثر في قلبك وقلوب السامعين وهذا هو سيد الداعين إلى الله عز وجل محمد صلى الله عليه واله وسلم تأمل من حرصه على هداية الناس بالموعظة الحسنة يقول الله عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تموت تريد أن تقتل نفسك حتى يسلموا يفكروا بالليل والنهار يدأب صلى الله عليه وسلم حتى يدعو الناس ويعرفهم على الله عز وجل تقول له عائشة رضي الله عنها يوم هل وجدت شيئا أعظم مما وجدت يوم أحد فيقول نعم قد دعوت يوما بني عبد يا ليل وغيرهم فكذبوني فخرجت هائما على وجهي هائما على وجهي لا يشعر اين يذهب من شده همه صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم الناس اجمعين ويدخلوا في تلك الحظيره المباركة قال فهمت على وجهي فلم استفق الا وانا في قرن السعالب يناديني جبريل من سحابه فتامل هام على وجهي حتى صار عده كيلومترات ومع ذلك لا يشعر ويذهب إلى الطائف ويدعو الناس إلى الله عز وجل لما أيس من مكة وأصحاب مكة فينظم له الناس السفهاء والصبيان على سمطين يعني على صفين ويشير رسول الله بينهم يضربونه بالحجارة في قدمه وفي عقبه وهذا شيء مؤلم إلى الغاية ومع ذلك يتحمله ويأتيه جبريل بملك الجبال الذي يقول له إن الله أمرني أن اطيعك فإن شئت اطبقت عليهم الاخشبين كانت الطائف بين جبل ابي قبيس واخر وهما الاخشبان فقال إن شئت اطبقت عليهم الجبلين سيرت هذا الجبل الى اخيه فقتلوا جميعا بينهما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤمل ان يعود الناس الى الله الذي قد بعث داعيا لا قاضيا فيقول صلى الله عليه وسلم بل استأنى لعل الله عز وجل يخرج من اصلابهم نسمه توحد بل استأنى ويسير صلى الله عليه وسلم على شوك الغضاء بين هؤلاء يؤذوه ويشتموه ويسخرون منه ويضربوه ومع ذلك يدعوهم إلى الله حتى أنه يوم هاجر وهو طريد دمعه على خده منه ينظر الى مكه ويقول والله انك لاحب بلاد الله الي والى الله ولولا ان قومك قد اخرجوني منك ما خرجت ومع ذلك يسير حزينا مفارقا مباينا لملاعب الصبا وهو امر ينصدع القلب له ويسير صلى الله عليه وسلم فيجد بريدة ابن الحصيب الاسلمي في قومه من ثمانين رجل يعبدون الأصنام فيدخل عليه ويقول لما تعبدون هذا اعبدوا الله وحده فيسلم بريدة ويسلم قومه والمشركون في عاقبه يبحثون عنه وقد نظروا مئة ناقة وهم الذين لم يجدوا أن يأكلوا إلا الجعلان بالأمس القريب يعلم أن رأسه تطير على سيف أحدهم ومع ذلك لا يفطر عن الدعوة إلى الله عز وجل بل قد اخرج ابن ماجة عن أم سلمة رضي الله عنها ما تشيب له النواصي وينفصم لأجله الحجر القاصم وتأمل يدعو إلى الله حتى في آخر رمق بعد أن طاف في أسواق الحجيم عليه وسلم الناس الى الخير تقول ام سلمة ومن طريقها الى انس رضي الله عنه ويقول انس ايضا رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجود بنفسه يعني يعالج سكرات الموت ومع ذلك يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة لم يفض بها لسانه يعني كان يقولها حتى نزعت الروح من لسانه فمات لسانه صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك يدعو الناس إلى آخر رمق وهو مع ذلك يدعو الناس إلى الله عز وجل فكما قال صاحب تاج المدائح فالفرس والروم واليونان ذكروا فعند ذكره اسمال على قزمي هم نمقوا لوحة للرق هائمة وأنت لوحك مندوح من التهم وتأمل إلى صاحبه أبي بكر رضي الله عنه هذا الذي تبعه نحو القزة بالقزة يدعو إلى الله عز وجل وقد ارفضت المدينة من حوله وكفر الاعراب من حول المدينة فلم يهدأ له بان حتى وطد الأمر وصارت كلمة الله عز وجل حتى وصلت إلى سويداء قلوب الناس سواء كان ذلك بطهر سلطانه أو كان ذلك بمحض إيمانه رضي الله عنه وحينما يسلم أيام مكة حينما اجتمع المشركون على رسول الله وصحبه لكن علم بداها أنه لا يعتنق هذا الدين إلا من يواليه، ومن والاه دعا الناس إليه فيسلم أبو بكر رضي الله عنه وفي اليوم الذي أسلم فيه ذهب إلى بيته فاستلقى على قفاه ونام أو نظر إلى أعبده ونظر إلى تجارته لا بل ذهب أبو بكر وعاد في اليوم الثاني بثلاثين بثلاثين رجلا اسلموا منهم سعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف هؤلاء المبشرون بالجنة تأمل يأتي بهم وليس هؤلاء فحسب إنما ذكرت لك المبشرون وقد أتى بعد ذلك بقوم آخرين فتأمل إليه رضي الله عنه وهو يدعو إلى الله عز وجل في اليوم التالي ما تعلم من دينه كثير شيء ولا أقول كما يقول بعض الناس ويخطئ خطأ فادحا يقول أنت الآن أعلم من أبي بكر رضي الله عنه يومها يعني أنت الآن عندك من العلم لم يكن عند أبي بكر يومها فدعا ونكست أنت على عاقبك هذا فهم خاطئ فإن الله عز وجل نص على أن تدعو على بصيرة يعني على علمك وما دعا أبو بكر إلى ما كان قد فقهه وفهمه فما دعا الطفيل بن عمرو إلى ما كان يفقه ويفهمه فإن العرب يعلمون اللغة ويعرفون ما معنى لا إله إلا الله أفضل من بعض المسلمين اليوم فكان يدعو أبو بكر رضي الله عنه إلى ما فهمه لا كان يدعو على جهل لكن انظر إليه في اليوم التالي ويرجع ويسر الإسلام بثلاثين رجلا، وعمر رضي الله عنه يسلم فيذهب إلى جميل الجمحي ويريد أن يعلن ذلك إلى الناس دعوة إلى الله عز وجل فيقول يا جميل أما علمت أني قد أسلمت فيطوف الرجل على أندية قريش يقول صبع عمر ويقول عمر كذبت أي عدو الله بل أسلمت وآمنت وانام على فراش الموت وقطعه ابو لؤلؤه عليه لعنه الله بخنجر ذي حدين حتى انه قد اصاب جدار معدته فانهم اشربوه لبنا فنزل اللبن من جرحه فعلم انه لا محاله هالك وهو يعالج جرحا يسحب دما لا يرقى ومع ذلك يدخل عليه شاب من الانصار يبشره وهو منصرف يراه عمر مشبلا ازاره فيقول ارفع ازارتك فإنه أنقى لسوبك وأتقى لربك حتى وهم على سكرات الموت وهم على فراش الموت يا عباد الله ومصعب بن عمير سفير رسول الله إلى المدينة وطد المدينة كلها وهو شاب واحد فقط، فأسلم الناس ولم يعد بيت من بيوت الأنصار في المدينة إلا وقد دخله الإسلام وانزوى المنافقون مع اليهود في زاوية على حدة لم يستطيعوا أن يعملوا شيئا وتامل إلى سعد بن عبادة سيد الأوس هذا الذي لما دخل الإسلام إلى قلبه فهم ما أقول لك فهم أنه ينبغي أن تدعو إلى الله فانطلق إلى قومه وقال من أنا منكم ألست منكم بمثابه الوالد أو قال كلمة نحوها فقالوا له نعم أنت سيدنا وأنت رئيسنا وأنت أفضلنا وأتقانا وأخذوا يمدحونه فقال وجهي لوجوهكم حرام إن لم تدخلوا في هذا الدين فما أمسى إلا وقد دخلت قبيلته جميعا في هذا الدين رضي الله عنه يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه لتعلم أنه كان طابعا في المسلمين جميعا ولبنة أصلية في تأسيل وتأسيس الإيمان يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه لما فتح مصرها هنا ودخل على المكوقس وعسر منه جماعة قال فكنا نأتي فطلب الرجل أن يفدي ما أسر من قوله فكان يأتي إلى الرجل يقول له تسلم أو تدفع الجزيه أو تفتدي فإذا ما أسلم الرجل وتأمل إلى ما يقوله أصحاب السير فإذا ما أسلم الرجل يقول قائلهم فكنا والله نكبر تكبيره أكثر وأعلى مما التي نكبرها اذا فتحنا, القرى إذا فتحنا القرى لنكبر مثل ما نكبر إذا أسلم رجل لتعلم أنه لم يبعث صلى الله عليه وسلم سفاكا للدماء ولا قتالا للشعوب إنما كان يلم الناس على عقيدة صحيحة يقول نكبر وإذا ما ارتد الرجل على عقبيه ولا يريد الدخول عندنا نأخذ منه الجزية وربما بكى بعضنا ونحزن جميعا وينخر النصارى نقرة حمر الوحش مهللين بهذا الذي سبت على دينهم فتأمل كان طابعا كما قلت في الناس جميعا وتحد الهمه إلى هؤلاء الذين يحيون في زماننا هذا الشيخ الذي صرم ومات ولم يشعر به جل المسلمين وهو الذي نفح عن هذا الدين ودعا غير المسلمين الى ان مات رحمه الله ورضي عنه وهو شيخ افريقية الشيخ احمد ديدات رحمه الله عز وجل ورضي عنه وهو الذي مات على رأس العام المنصر من الفائت اذا بهذا الرجل يدعو النصارى الى الله عز وجل ويطوف البلدان جميعا حتى انه ارسل سلاسة خطابات الى باب الفاتك ورسل إليه ثلاثة خطابات يريد أن ينظره على مرأة ومسمع من الناس جميعا وهو رأس النصارى في الدنيا فإذا بالرجل ينكس على عقبيه ولا يريد أن يقابل ديدات وهو الذي تدرس كتبه الآن في بلاد الغرب لاجل أصالته ورصالته العلمية في بابي. فينقص الرجل ولا يريد حتى أرسل إليه في المرة الثالثة وقال له إني أطيعك على المناظره على أن تجلس معي في مكتبي فقال له الشيخ ساخرا إني لا آبى شيئا من ذلك لكن أهلي في جنوب إفريقيا يريدون أن ينظروا إلى تلك المناظره جعلت كاميرات في داخل مكتبك تبث ذلك على العالم فأبى الرجل ولم ينظره باع الملح النجل لم ينظر إلى نفسه وإلى مهانته ودعا إلى الله عز وجل ولم ينظر إلى قلة ذات يده رحمه الله ورضي عنه وقد جمعني مجلس أيها الإخوة وتلك قصة عجيبة جمعني مجلس بشيخ من شلوخ جماعة أنصار السنة وهو فضيلة الشيخ فتحي أمين عثمان حفظه الله وهو شيخ مسن حسن المفاكهه فتعمل إلى ما قال تطرق حديثه إلى الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله فقال لي ما أزهلني كان في قال اتى الشيخ إلى خطبة الجمعة فلما انتهى من خطبته ولم يلحظ الناس عليه أي تغير فلما انتهى من خطبته قال على رسلكم فإن جنازة تدخل الآن نريد أن نصلي عليها فما راع الناس إلا هذه الجنازة لأنها لم تكن كغيرها من الجنائز لقد كانت جنازة ولدي ولده في الصباح فغسله وكفنه وحمله إلى المسجد ومع ذلك لم يفتر الرجل عن صلاة الجمعة اللهم غفرا لهؤلاء الذين يتكاسلون ومتحدثكم رأسا من هؤلاء نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا الزلل والحوم وتأمل إلى ما يقوله محدث تلك الديار ورأس من علماء المحدثين في الدنيا هذا المزكى شيخنا أبو إسحاق الحويني حفظه الله يقول وقد أخبرنا يقول إننا قد حدثنا في مسجد النور بالعباسية لتعلم كيف يكون النصر ولا يكون إلا أن يكون دين وفقط يقول حدثنا شيخنا المطيع رحمه الله صاحب تكملة المجموع في مسجد النور بالعباسية قال لهم إننا قد ذهبنا في حرب أكتوبر إلى خنادق هؤلاء المجاهدين المقاتلين، ومكثنا معهم في خنادقهم ثلاثه أشهر، وأنتم تعلمون هذا الجيل، قد كان جيل الأغاني، قد كان الأغاني كما تعلمون، لكن نزل العلماء إليهم، من منهم اليهود، وكيف صنع الله عز وجل بهم؟ وكيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم بهم وصنعوا به وكيف مكروا بالإسلام وحضوهم على الجهاد قال فكنا والله ننظر إلى الجندي يبكي وتزرف عينه دمع ويقول أريد أن أجاهد متى ستحين لحظة الجهاد ولا تظن أنهم لما علوا ربوة هذا الخط المنيف الذي عظمه أولى الخبراء ودكه الله بالماء لا تظن أن صيحات الله أكبر كانت إلا على اثر موعظه تلك العلماء فالدعوة إلى الله أيها الإقوة لا ينبغي أن نفتر عنها بتاتا ودون هذه الدعوة تلحق بنا المصائب تقرى تلحق المصائب تقرى لأن الذي لا يدعو إلى محبوبه إنما يعلل للناس جميعا أنه مباين له ولكن على الطريق ومضات لانه كغيره من الطرق مسلم وفيه من عطفات، وربما سقط المرء في بعد هواه فإذا ما علم تلك الومضات ولا أقول أنني أحيط بها إذا ما علمها علم كيف يسير في هذا الطريق وهذا ما سأزيل عليه في الخطبه الثانية إن شاء الله عز وجل أسأل الله أن يجعلني واياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعرف مثواه فهدى لنفسه وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم للم الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا كما قلت يا عباد الله الطريق إلى الله كغيره من الطرق ينبغي الا يسير فيه إلا حاذق بضروبه مسترشدا بغيره مسترشدا بكلام أهل العلم حتى يستطيع أن يمضي في هذا الطريق غزا للسير إلى الله عز وجل وهذه ثلاث نقاط أرشفها من هذه الصورة الحاضة على الدعوة إلى الله عز وجل لأنه كما قلت لكم أول ما رب الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك اختصارا للوقت ولعلها أن تكون أمهات نقاط يسرد غير بعد ذلك من تحتها نقاط عده يستطيع المرء ان يعلمها ويتعلمها لا أقول أنها كل شيء لكنها رؤوس أقلام قال الله عز وجل يا ايها المدثر قم فانزل فهذه اول نقطه قم فانزل يا عبد الله تعلم العلم الشرعي فلا الفين احدا يبيت هكذا خاملا لا يشعر بمحنة المسلمين فإن جهادنا اليوم والآن وفي هذه المرحلة هو الجهاد الذي حدث الله به نبيه في مكة وجاهدهم به جهادا كبيرا هو الدعوة إلى الله على علم وبصيره فإن من دعا على جهل فإنما كان يفسد أكثر مما يصلح كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه ولا تظن أنك يداعي إلى الله في غمار الناس كمثلهم فان الله عز وجل قد اصطفاك واختارك كما يقول اهل العلم كما اصطفى الله عز وجل من الخلق الانبياء اصطفى ايضا منهم الدعاه اليه فانه ما عناك بقوله الناس ابل مائه لا تكاد تجد فيها راحله وانما عناك ايها الداعي بقوله ندر الله امرا سمع مني مقالة فوعاها ودعا لك أن ينظر الله وجهك وأن يزيده تلألؤا وبياضا ونصاعة في الدنيا والآخرة لاجل أنك تدعو إليه فيسير من طرف هذا العلم تتعلمه وتنطلق إلى الناس تدعو إلى الله عز وجل إصرارا وإعلانا ولا تحسب أن العلم هذا طويل أو طريقه طويل الذي يستلزم أن تدعو به إلى الله فكما قلت لك لا يعصر لسانك على أن تقول لجار تعال نحضر درس علم أو تعال نستمع شريطا أو تودي كتابا فإن هذا دلالة على العلم كما سبق من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لك أجر من كتب هذا الكتاب ومن انتفع به فأنت مختار داع إلى الله عز وجل اصطفاك الله تبارك وتعالى وينبغي أن تكون على قدر تلك المسؤوليه ترتجز قد اختارنا الله في دعوته وانا سنمضي على شنته فمن الذي قضى نحبه ومن الحفيظ على عهدته وربك فكبر ينبغي أن يكون لله قداسة في قلبه وينبغي الا تخنع ولا تركن حينما تجد المعارضة من غيرك فان هذا الطريق كله معارضات وكله شوك وهو طريق حزن لا يمططي صهوته ولا يعتلي ربوته الا افزاز الرجال الذين ضحوا الى الله عز وجل وتأمل رسول الله حينما اراد ان يدخل مكة واراد الناس ان يثنوه فقالوا له هل تعلم احدا قد اجتاح قومه من قبلك يا محمد فقال والله لا أثبتن على هذا الأمر حتى تنفرد سالفتي أو يفتح الله عز وجل لي حتى أقتل او اموت أو يفتح الله تبارك وتعالى لي فإن ان أن تكون على هذا الدين تكبر الله عز وجل ولا يهولنك تلك الأهوال التي تراها من أعدائه فانما الأهوال للرجال وقل وارتجس كما يقول الشوكاني رحمه الله أقسمت أن أوردها حره وضاحة تحت غلام وضاح إما فتن، نال المنا فاشتفى أو فارسا زار الردى فاستراح وحينها أيها الاخوه ستزهر الحروف وسيابك فطفر يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في أكثر كلام أهل العلم أن المعنية بهذه الآية القلب وقلبك فطهر ينبغي أن تجعل قسطا من العبادة وذكر الله عز وجل والتأمن في خلقه ولا يفوتك الثلث الأخير من الليل فهو الذي فيه هذا الحداء الندي الشزي ولسان عربي كشقشقه الأرحبي يقول هل من داع فاستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من تائب ومستغفر فأغفر له فلا يفوتك هذا إلا أن تكون رافعا يدك إلى الله عز وجل حداؤك ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ونشيدك ها قد مددت يدي إليك فلا تردها بشماتة الأعداء ها قد مددت يدي إليك فردها بالفضل، لا بشماتة الأعداء وقلبك فطهر حينما يطهر القلب حينها وفقط تزهر الحروف وهذا هو قطر من بحر أيها الإخوة كما قلت لكم ونقاط على عجالة وسطر من قمط إنما اكتفيت فيه من القلادة بما أحاط بالعنق عجزا وسلوا أصحاب العربية هل تدخل ألفاظ البلاغة على الجمل والحروف أم أنني اليوم قد أوردتكم على غير قواعد العربية إلى الحتوف فإن أجابوك بله فعلقه في لمتي واجعل خطأي في زمتي وأعلم أن الذي حدث من هذا الزمان فما صاحبت شحبان وما شاهدت حسان وما دخلت على النعمان وإن أجابوك بنعم فاعلم أن الفضل اولا واخرا لله وقد زاد على توفيقه وتسديده وتوصيله تلك الكليمات أن اخفى عنك عيبي وغطلي فله الحمد لك الحمد لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوب مذنب لك الحمد ما حج الحجيج وما سح دمع او لاح نجم وكوكب لك الحمد حمدا يملأ الأرض والسماء كثيرا غزيرا لا يعد ويحسب وهذا ما تحصل للنظر الكريم والذهن الضئيل فما كان من توفيق فمن الرب الجليل وما كان من خطا فمني واستغفر الله في كل قيل اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرانا واناثنا اللهم انج المستضعفين اللهم انج المستضعفين اللهم انج المستضعفين اللهم, اللهم أشتد باسك ووطئتك على الكافرين اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين قاتلهم في جوهم وقاتلهم في أرضهم وقاتلهم في بحرهم واجعلهم وابناءهم ونساءهم وارضهم غنيمه للمسلمين خذ منهم لاطفال المسلمين حتى ترضى وخذ من دمائهم لابكار المسلمين حتى ترضى وخذ من دمائهم لمقدسات المسلمين حتى ترضى اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى ومنحنا اكتافهم حتى يعطوا الجزيه عيد وهم صاغرون وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وأقلص. مع تحيات القراء للإنتاج والتوزيع الإسلامي